بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وَشَرَّ النَّاسِ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ آمَنَ النَّاسُ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَى عذاب السَّعِيرِ يا أيها الناس إن كنتم في غير من البعث فإنا, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونطر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبنغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَزَّتْ وَرَبَتْ وَعَبَتْ مِنْ كُلِّ ذُو ذُو بَيْعٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَعَنْهُ يُحِيلُ مَوْتَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ عَتِيَةٌ لَا غَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُضُورِ أَمْنَ الْنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الْلَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا مُدَوَّ وَلَا كِتَابٍ مُلِيرٍ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُبِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِذْيُ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقَ بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير لطمعن به وإن أصابته بسنة يقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المدين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدفر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يسعى ما يريد من كان يظن عن من ينكره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيره وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوت والذين عشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد لَهُ من في السماوات ومن في الأرض والسمس والقمر؟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 هذان خصمان اختصوا في رضهم، فالذين كفروا قطعت لهم طياب من النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها بالغم من كلما أرادوا أن يخرجوا منها بالغم من أعدوا فيها أعدوا فيها وذقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساغر من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدون وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى الصراط الحميد. إن الذين شفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس تواءل العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاجب بظلم نذقه من عذاب نذقه من عذاب أليم. إذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعز في الناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل طامن يأتين من كل فج عميق يشهدونا في عليهم ويذكر الله في أيام معلومات على. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأضعموا البائس الفقير ثم ليقضوا شفتهم وليوبوا نذورهم وليطوقوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قَوْمَ حِلثَنَكُمُ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فَجُتَنِ مُرْدِجَ ثَمَنًا أَوْ ثَانٍ وَتَجْنِ قَوْنَ الدُّورَ هُنَكَ عَلَى اللَّهِ وَالْمُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا قَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطِبُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الريح فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من فقوى القلوب لكم فيها منافع إلى عجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعنا تكل يذكر اسم الله على ما رزقهم من ذهيمة الأنعام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 كذلك تُخَرَّنَ لَكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ لَيْ يَنَالُ اللَّهُ لُسُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْأَسْتَقْوَامُ مِنْكُمْ كَذَلِكَ تُخَرَّنَ لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ على مَا غَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ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 وله ولاد الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع لهدم الصوامع وبيعه وفلواته ومساجد الجر فيها من الله كثيراً ولا ينصر أن الله ما ينصر إن الله لقوي عزيز. الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة العمور وإن يكذبوا كما قد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نود وأصحاب مدين وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا فَكَانَ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعحلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلط الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَعِنْدِ مِن قَرْيَةٍ عَمِلَتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجبين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَجْعَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاعِفِي سَمْعِهِمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منحه حتى حتى تأتي يوم الساعه بغته او ياتيه معذابا يوم عظيم الملك يوم عيد للله الملك يوم عيد لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفوا وكذبو بآياتنا فأداءك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يرزقنهم مدقا لا يرضون وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما أوقب به ثم بغي عليه لينصر منه الله إن الله لعفور وفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ هُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ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 قَالَ لِلظَّالِمِينَ من نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَسْتُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَصَنَعُونَ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المطير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنَّ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَمْقُذُهُ مِنْ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَقْلُوبِ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَقْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الله يصف من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين عيدهم وما خلقهم وإلى الله ترجع الأمور يا الذين آمنوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حف جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة عبيكم إبراهيم وتماكم المسلمين هو سمعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا واعتصموا بالله.